أنه أجر عظيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، لا تتخذوا.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 قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله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 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم